فالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأعل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَنِ اسْتَمْتَعَ تَحْتَهُ بِهِ مِنْهُ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَفْتِ مِنكُم طَوْلًا أَيَّنْكِ عَلَى الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَٱنكِحُوا۟ حُورَ ٱلنَّبِىِّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍۢ فَعَلَيْهِنَّ نصم ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله وفور الرحيب